وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يوحى إِلَيْهُمْ من أَهْلِ القرى، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ للذين اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِنُونَ